الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا لكم ولمسلمين أجمعين هذا سائل يقول هل يجوز للحاج المتمتع أن يأمر أهله بأن يذبحوا عنه في وطنه وأن هذا الذبح يكفي عنه الذبح الذي في الوطن أو في البلد هذه أضحية هذه أضحية عن المسلم وعن أهل بيته والاضحيه شيء آخر غير الهدي فالحاج يكلف اهله في البلد ان يذبحوا عنه وعنهم الاضحيه التي تفعل كل سنه وتذبح في يوم العيد وايام التشريق من كل سنه يذبحها القادر من المسلمين عنه وعن اهله وولده واما الهدي فهو امر اخر يتعلق بالنسك يتعلق بالنسك وهو من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة سواء كان تمتعا أو قرانا فإنه يذبح حديا في مكة وليس في بلده يذبح حديا في مكة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وهذا الهدي يذبح في مكة ليس في غيرها نعم هذا يقول ما نصيحتكم لبعض الحجاج الذين يتبركون بتربة البقيع هذا عمل باطل ولا دليل على مشروعيته والواجب على من أراد أن يفعل أي أمر من الأمور أن ينظر في السنة هل دلت عليه والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة ماذا يفعلون عند زيارة البقيع أو غيره وهو الناصح عليه الصلاة والسلام لأمته فلا يوجد في حديث أنه أمرهم بهذا العمل ولا يوجد في حديث أو أثر عن الصحابة أنه فعلوا شيئا من هذه الأعمال لا يوجد شيء من ذلك بل الذي ثبتت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القبور تزار للدعاء لأهلها والسلام عليهم اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك أما زيارة القبور لا للتبرك بها فهذا عمل منكر مصادم للنصوص الصحيحة الثابتة في سنة النبي صلاة الله وسلامه عليه وهذه مسألة سيأتي لها في درس الغد بإذنه تبارك وتعالى مزيد تفصيل وبيان هذا السهل يقول النفث الذي ورد في نوم الليل هل يباشر به البشرة أو يكفي أن يمسح على الثياب لا يلزم أن أن يلامس البشرة وإنما على ظاهر ثيابه لا إذا يلامس البشرة وإنما على ظاهر ثيابه يمسح بيده على ظاهر ثيابه دون أن يجرد نفسه من الملابس ثم يباشر هذا الأمر هذا الأمر لا يفعل وإنما يمسح على ظاهر بدنه وعلى ثيابه نعم أحسن الله إليكم هذا سال يقول عندما عندما عندما أقي نفسي أشعر بضيق شديد كأني سأموت وقتها هل هذا دليل على أني مسحور أو موسوس الله أعلم الله أعلم قد يكون هذا او ذاك أو أمر آخر قد يكون يعني قد تكون احيانا الذنوب ليس السحر ولا الوسوسة قد تكون ذنوب الإنسان تجعله يضيق من الذكر أو من القرآن فقد يكون ذنوبه ومعاصيه فلا يلزم من يكون وسوسة أو سحر قد يكون الانسان مذنب ويثقل عليه القرآن أو الرقيه مثل ما تثقل الصلاة على العاصي ومثل ما يثقل عليها الطاعات الأخرى يثقل عليه أمر الرقيه ولا تلين في لسانه وفي فهذا الثقل قد يكون سببه المعاصي وقد يكون سبب آخر وعلى كل حال الذي ينبغي عليك هو المجاهده والاستمرار ومداومه الدعاء والرقية والمحافظه على الأذكار أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وأذكار النوم والعناية بذلك نعم هذا يقول هل يجوز الاستعانة بالجن الصالحين في الرقية لا يجوز هذا باب شر ووسيله فساد وإنما يستعان بالله تبارك وتعالى وينتج إليه ويعتنى بالدعوات والأذكار الماثوره عن النبي عليه الصلاة والسلام أما استعانة بالجن والتعامل معهم هذا باب شر وفساد نعم. جاءت أسئلة كثيرة عن الجمع بين الرقية وبين الدواء وهل فعل الدواء أو أخذ الدواء هل ينافي التوكل الدواء فعله ليس منافيا للتوكل لأن من أمرنا بالتوكل أمرنا بالتداوي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولو كان التداوي ينافي التوكل لما أمر به عليه الصلاة والسلام قال تداو عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فلو كان في التوكل في التداوي تنافيا مع التوكل لما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام ثم هو صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنواع من الأدوية مثل ما شرط الحبة السوداء والعسل وقال شفاء امتي في ثلاث شرطة محجم وشربة عسل وكيت نار أرشد عليه الصلاه والسلام لأنواع من الأدوية فالتداوي لا يتنافى مع التوكل والمريض له أن يرقي نفسه وله أيضا أن يطلب الدواء ويبحث عن الدواء النافع يسأل أهل العلم وأهل الخبرة بهذا الأمر كل هذا لا به وليس منافيا للتوكل. هذا يقول أنه مصاب بسلس البول، وعندما وأنه محتاج إذا أحرم أن لا ينزع اللباس الداخلي، فهل عليه شيء؟ وهل يلزمه شيء آخر؟ من من كان به سلس البول أو سلس الريح وهو خروج البول أو الريح المستمر ولا يكون عنده تحكم في ذلك ويخرج عن غير إرادته؟ فمثل هذا يتوضا لكل صلاة وأيضا يتوضا عندما يصل إلى مكة ليطوف ولا يلتفت بعد ذلك إذا خرج شيء إذا خرج شيء في صلاته أو في طوافه لا يلتفت إلى ذلك وإذا كان ينزل منه قطرات البول ويجد نفسه محتاج ان يلبس شيئا من الملابس التي يكون قصده من لبسه لها أن لا تتساقط نقاط قطرات البول على أرض المطاف وفي المسجد ويكون فيها تأثيرا على المصلين والطائفين إذا كان هذا قصده لا بأس أن يفعل ذلك والأولى به أن يفدي فدية أدا يلبس ويفدي فدية أدا وهو مخير بين أمور ثلاثة جاء ذكرها في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فيلبس سروالا أو حفاظة تمنع نزول قطرات البول إلى أرض المطاف أو المسجد ويفدي فدية أدا وهي وهو مخير بين أمور ثلاثة إما أن يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم أو يصوم ثلاثة أيام هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة ولا يلزم الصيام أن يكون في مكة حتى لو صام إذا رجع إلى بلده هو مخير بين هذه الأمور هذا يسأل يقول هل يجوز فك السحر بالسحر فك السحر بسحر مثل هذا عمل باطل ومحرم ولا يجوز وقد سئل كما في المسند الإمام أحمد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان والنشرة هي حل السحر عن المسحور والمراد بالنشرة التي سئل عنها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وقال هي من عمل الشيطان المراد بها حل السحر بسحر مثله وحل السحر بمثل بسحر مثله معنى ذلك ما هو أن يذهب من به سحر إلى من إلى السحرة ومعنى هذا أنه يقر بهم ويأتي إليهم و ويعرض عليهم حاجته ويفعل ما يطلبون منه وهذا, وهذا حقيقة بيع للدين بيع للدين في سبيل طلب فك السحر وهذا أمر محرم لا يجوز أن يؤتى الساحر وأن يذهب إليه بل إذا علم به يبلغ عنه ولاة الأمر لقتله لانه صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي عن جندب وعن عمر وعن حفصه رضي الله عن الصحابة أجمعين وجاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربة بالسيف فمع هذه النصوص كيف يقال ان يذهب إلى الساحر لطلب حل السحر الساحر لا يذهب إليه ان عرف بمكانه وتعاطيه للسحر يخلص الناس من شره بالإبلاغ عنه ويقتل ويقتل يوقف عن عن ممارساته الباطلة في الناس والقول باتيان السحرة من أجل حل السحر في فتح لهذا الباب وإقرار ببقاء السحرة ووجودهم ويلزمه لوازم كثيرة فالشاهد أن هذا عمل لا يحل وحل السحر يكون بالرقية والدعوات المأثورة وإذا يسر الله للإنسان وجوده ما كان السحر او عثر عليه او عثر عليه غيره يحل و ويفك ويقرى قل الله احد والمعوذات فهذا الذي يكون بحل السحر نعم هذا يقول متى يكون النفث في القراءه مع القراءه يقرا وينفث يقرا وينفث مثل ما جاء في حديث بالسعيد والاحاديث الاخرى يقرا وينفث نعم. ويقول آخر هالرقم خمسة تقي من العين هذه من الخرافات التي انتشرت الآن رقم خمسة والملح والحديده وأشياء كلها خرافات يبثها المشعوذون والدجاجلة وأهل الباطل والجهال يتلقفونها على أنها أشياء صحيحة ونافعة وكثير من الجهال يكفيه دليلا على صحة الأمر أن يقول له قائل هذا مجرب إذا قيلت له هذا هذه الكلمة كأنه قيل له حديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم إذا قال له قال هذا مجرب أو جربنا أو جرب فلان هذه بمثابة أصبحت عند بعض الناس بمثابه متفق عليه رواه البخاري ومسلم هذا كله من الخرافات التي انتشرت في الناس بعض الأرقام اصبحوا الآن يجعلونها تدفع العين وبعض الأرقام تجلب العين يعني عند بعضهم رقم 13 يتشاءمون منه ويقول يجلب العين يعني لو جاء يستاجر بيت ورقم البيت 13 يقول لا ما أسكن أو, أو مثلا في الشارع رقم 13 يقول هذا الشارع ما أسكن فيه خرافات إن انتشرت في الناس وتشاؤم وتطير كلها من أعمال الجاهلية وسبب انتشار هذه الجاهلية فيهم غربتهم عنه الدين وبعدهم عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وإلا لو عرفوا السنة وعرفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدت هذه الخرافات عندهم سبيلا ولا طريقه نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة وأن يهدينا للسير على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يعيدنا من البدع إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل صلى الله وسلم عن نبينا محمد